حصريا على شبكة ملامح <تصفيق> <تصفيق> تعبت <تصفيق> أسعى لأثلك ونأماتك اللنت أسكتنا وتركني عيوني تكلم لا تفهم حزاسي ولا تفهم الصمت ما ادري شو اسوي تفهم كم ضقت منك كم عشان تبسمت الله hoe alleen jullie bestie voor عالم احب حالي ولا يومي علمت <متحدث> احساس احس من وانا ما يا رب تفهم بس يا رب تفهم قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح